حتى تتغير لابد من قناعة جديدة أن تغيير سهل وليس مستحيلا الناس بتقول انا اتغير سيبها لله احنا اشكال تتغير برضو يابني يا هتتغير ان شاء الله يبقى لازم نشيل القناعات السلبية المتخلفة التي حرص اعداء الله في الداخل والخارج ان هم يرسخوها فينا يقول لك يا مولانا سيبها لله يابني يا يشد حيلك يقول لك يا عم حيلة قطع يابني دا انت كلك على بعضك عشرين سنة يقول لك دا انت ما تعرفش انا عملت في العشرين سنة دي يا عم في ايه ما تصلى على النبي شد حلك يا سيد يقول لك يا عم بقى انت عايزنا نعتقد ان احنا ممكن في لحظة من اللحظات نبقى دولة متقدمة مؤثرة رائدة في المجتمع اه يا عم ده هونجي كوم واليابان بدأت من تحت الصف بعد الحرب العالمية صح واشتغلت واخذت بالاسباب فكانت النتيجة ايه ان اعطتهم الدنيا اسبابها صح